قدير واحد احدود قادر واحد احدود كبير مجد صمد عظيم لا شريك له ولا كفء ولا ند قدير واحد أحد قدير واحد أحد كبير مجد صمد عظيم لا شريك له ولا كفء ولا ند تبارك اسمه رب تعالى شأنه جيده تبارك اسمه رب تعالى شأنه جيده كريم فالثناء له وشكر القول والحمد تبارك اسمه رب تعالى شأنه جد كريم فالثناء له وشكر القول والحمد بملك الكون جل عناب وَبِالْأَرْزَاقِ مُنْفَرِدُوا فَلَيْسَ لِأَمْرِهِ رَدٌ وَلَيْسَ لِجُودِهِ حَدٌ بِمُلْكِ الْكَوْنِ جَلَّ عُلَى وبالارزاق منفرد فليس لامره رد وليس لجوده حد فكم اعطانا فضلا وما لنواله عدو، فكم أعطى لنا فضلا, فضلا وما لنواله عدو، وإني قاصد إياه بحاجتي ومعتمدون وياكفيني به حاسبا فنعم العون والمدد وياكفيني به حاسبا فنعم العون والمدد وإني قاصد إياه بحاجاتي ومعتمدون